وَإِنَّ مَا تُعْرِضَاً وَذَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقُعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا <سؤال> <سؤال> إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّلْقَ Oh. لا تَنقُضُوا الْعَهْدَ بَعْدَ تَثْبِيتِهِ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا اللهُ إِنَّ فِي الْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِيَهُلِقُهُ سُقْراً فَلَنْ يُشْرِفَ فِي الْقَتْلِ إن وكان من صور ولا تطفئ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا تؤيلا ولا تنقضوا ما ليس لك به علم إن استمعوا لبصر الفاء ادن ونسيئوه عند ربك مكروها